بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِ ٍ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كنا منذرين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 فَرَتَقِب يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَوْمَئِذٍ نَسَى هَذَا عَذَابٌ لَّئِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّنَا مُؤْمِنُونَ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 يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أندوا إلي عباد الله إن لَكُم رَسُولٌ مِن مِن وَأَلَّا تَعْلُو عَلَى اللَّهِ إِن يَأَتِكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبُّكُمُ أَن تَرْجُمُونَ وَإِلَّا مَنْهُ لِي فَأَعْتَزِلُونَ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 وَالارْضِ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَادٍ إلا موتتنا لولا وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين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 يدعون فيها بكل فاكهة نامنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة لولا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون يَرْتَقِبُ نَهُمْ مُرْتَقِبُونَ